بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين اجمعين ل الله ح ق ق ي شيخ تميم يعني ة عز و ل لدوره اصطفاه هذا ن ذ و م ة الظالم ش خ تميم من مواليد سنة يعني سنة ا ل 1842 آ عمره سبعه واربعين سنه رحمه الله. والده أ ش ع ر شعراء فلسطين محمد العدناني ودخل في م س ا ب ق ة مع شعراء فلسطين حتى إ ب ر ا ه ي م طوقان ففاز على إ ب ر ا ه ي م طوقان وشعره يعني جذل قوي والده لكن والده يعني لم, يكن يعني لم يكتب ن يعني ي لم ك الله له عز وجل أ ن يكون في جو ا ل ص ح و ة ا ل إ س ل ا م ي ة كان قد ت أ ث ر ب ا ل ق و م ي ة وعبد ت أ ث ر ب الناصر وكان ت تميم أ ث ر فالشيخ فريدا في عائلته كان متدينا وملتحيا وهو في ا ل ث ا ن و ي ة وقامت بينه وبين والده خلافات على ا ل ل ح ي ة وفي تلك ا ل ف ت ر ة يعني صعب جدا شاب يطلق ا ل ل ح ي ة والله عز وجل أ ك ر م ه بالتربي على أ ي د ي العلماء في حلب هم كانوا يسكنون في حلب وأكثر تاثر عالم العلماء عبد الشيخ الشيخ الفتاح من تميم به ابو غده فهو من تلاميذه القدماء وكان يحدث عن الشيخ عبد الفتاح ويحدث عن أ ب و اليسر أ ح د العلماء الزهاد الذين ربوا م ج م و ع ة ط ي ب ة في حلب يعني كان يحدث عن أستاذه هذا أبو اليسر قال ما أ ق ف ر ت ا ل أ ر ض و أ ق ح ل ت السماء ذات م ر ة وجاء الناس وطلبوا من الشيخ أ ن يخرج للاستسقاء قال بعد أ ن أ ج د ب ت و أ ق ف ر ت و أ ق ح ل ت وتوقف القطر من السماء ف ت ر ة ط و ي ل ة فقال للشباب الذين عنده طهروا أ ن ف س ك م أ و ل ا طهروا قلوبكم توضوا حتى ن ج أ ر إ ل ى الله بقلوب خاشع منكسره قال الشيخ تميم فخرجنا وصلى ص ل ا ة الاستسقاء و ب د أ يدعو وما في السماء ق ز ع يعني ما في السماء غ ي م ة قال ما رجعنا إ ل ا والسماء ك أ ف و ا ه ا ل ق ر ب جلس الشيخ بعد المغرب يلقي درسه حوله م ج م و ع ة من التجار فقال يا أ ي ه ا الشباب يا أ ب ن ا ئ ي هل تعلمون كيف أ ن ط ر ن ا قالوا الله أ ن ط ر ن ا قال نعم الله أ ن ط ر ن ا لكن بنيهي وبعمل أ ح د ا ل إ خ و ة الذين بينكم ثم حدث الشيء قال يا أ ي ه ا الشباب عليكم ب ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ خ ل ا ص هو سر النجاح ثم حدث ق ص ة ا ل أ خ دون أ ن يذكر اسمه قال من بينكم تلميذ من تلاميذنا ميسور يخرج في الليل يتفقد المحتاجين قال فجاءني احد الفقراء ذات يوم وقال ي أ ت ي ن ا رجل ملثم يحمل في سيارته ا ل س ي ا ر ة فيها مثل ا ل ط ا ئ ر ة علب للطعام ي أ ت ي ن ا كل ل ي ل ة بعد العشاء بسيارته ويقرع الباب ويناولنا ص ي ن ي ة اللحمه مع ص ي ن ي ة ا ل ح ل و ة قال ويعود ويذهب ثم يرجع بعدها في منتصف الليل يجمع هذه لا هو عندما يناولهم ا ل م ل ي ئ ة يجمع منهم ا ل ف ا ر غ ة في اليوم الذي قبله قال ف أ ح ب ب ت ه ف س أ ل ن ا ه ما اسمك رفض أ ن يقول لنا عن اسمه اللهم ارزقنا ا ل إ خ ل ا ص قال الشيخ فخرج الشيف بنفسه ودخل بيت الفقير ليعرف من هذا التاجر الذي يتفقد كل ل ي ل ة ستين أ س ر ة يوزع بنفسه اللحوم والحلوى عليهم ولا يذكر لهم ا س م ه قال وقرع الباب والشيخ ينظر ففتح الباب و إ ذ ا بتلميذه التاجر هذا يدخل على هؤلاء الفقراء يناولهم ص ي ن ي ة اللحمه و ص ي ن ي ة الحلوى فيمسك به الشيخ لعمري أ ن ت لهو هو أ ن ت فاستحلف الشيخ بالله أ ن لا يذكر اسمه قال و أ ن ا أ ح د ث ك م ا ل ق ص ة ولا أ س ت ط ي ع أ ن أ ذ ك ر اسمه مع أ ن ه بينكم ل أ ن ه استحلفني بالله أ ن لا أ ذ ك ر اسمه اللهم ارزقنا ا ل إ خ ل ا ص اللهم ارزقنا الاخلاص قال قامت بينه وبين والده الشيخ تميم ا ل ح د ث خلاف حول ا ل ل ح ي ة يا بني أ ن ت في ا ل ث ا ن و ي و أ ن ت في مقتبل العمر تطلق لحيتك هكذا مثل الرجال الكبار هذا عيب يا بني وهذا ا ل آ ن لم تتزوج ا ل آ ن الان, الآن؟ و أ ص ر الشيخ تميم على هذا على ا ل ل ح ي ة يحدث الشيخ تميم قال وذات يوم ذ ر ن ا أ ح د الصالحين في الشام اسمه أحمد الحارون. الشيخ س م احمد ه ح ا ا ر و ن ل احمد الحارون معروف بصلاحه في الشام حتى ان الامين العام للجامعه ا ل ع ر ب ي ة سمع بصلاحه فزاره اظن كان عزام باشا فتاخر عند الشيخ هذا الامين العام قال له يا شيخ نعتذر لان مردا بيك قد دعاني على على الغداء والعشاء فلو اتصلنا به لا انا اريد ان امشي حتى نلحق الغداء حتى لا نؤخر الناس فهل عند ك ت ل ف و ن حتى نعتذر اليه ب ا ل ت أ خ ي ر قال اه ع ن د تلفون هذا احمد الحارون قالوا ي ن هو ق ا ل و اجلس بسم الله كم رقموا كذا وكذا بسم الله وصار أ ش ر في الهواء ب أ ص ب ع ي ليس هنالك تلفون وليس هنالك شيء أ ش ر بالتلفون أ ل و مردم بيت عزام باشا م ت أ خ ر شوي هكذا يحدث عنه الشيخ تميم قال يعني معروف قصصه ا ل ص ا ل ح ة من هذا الباب قال فدخلنا عليه انا شاب صغير ولد ص غ ا م في ا ل خ ا م س ع ش ر ة تقريبا في ا ل س ا د س ع ش ر ة يعني في الثانوي بعد قال فسلمت عليه من بين ال... الذين سلموا فعندما سلمت عليه ن ظ ر إ ل ي ه وقال يا بني لا تغضب والدك و أ ط ع ه في ح ل ك لحيتك قال عجيب ذهلت هذا الجيك م ي يحدث قال بيني وبين والدي في حلب وهذا الرجل في الشام قال نظر إ ل ي ه لما سلم عليه قال له يا بني يا بني اطع والدك ولا تغضب وكانه قال ل س ه بدري عليك قال له ايواء صحيح هذه ا ياسر قال يصححني ل هذه ا ل ل ح ي ة تعمل لك مشاكل كثير فاطع والدك فيما ولا تغضب المهم شيخ تميم يعني كان منذ ن ع و م ة أ ط ف ا ل ه في هذا الصفاء ثم أ ر ا د والده أ ن يعلمه أ ي ن أ ي ن أ ر س ل ه إ ل ى ا ل ق ا ه ر ة و ا ل ق ا ه ر ة وين في أ ي ا م عبد الناصر فقال له ادرس الاقتصاد و ا ل ت ج ا ر ة ما هذه تجارتهم قالا دخلت ك ل ي ة الاقتصاد ودع ع م مخيما ل ل ل ا ا ت ح الاشتراكي و د الطلاب ا طلاب الجامعه ة ا ل م م انا ذهبت للاتحاد الاشتراكي لاني انا ابن الشاعر الفلسطيني المعروف محمد خورشد العدناني ل أ ن ه جده للشيخ تمين كان حاكم عام من بني عثمان للقدس اسمه خرشد للجنين, ها؟ للجنين ولا للقدس للقدس ف ع ا ئ ل ة ه م ع ر و ف ة والده معروف وشاعر معروف له دووي فدعوه على أ س ا س انه قومي واشتراكي ووالده عندما دخل الشيخ تميم قال معنى نسبانات ومعنى هذا وبداوا يتكلموا عن ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة انا طلبت ك ل م ة قالوا انزلت في ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة وفي ا ل ق و م ي ة مافي ا ش ت ر ا ك ي ة مافي ق و م ي ة هذا كله ضحك من الشيخ كما قال فخربنا المخيم وما صدقوا ليهم ويتخلصون تميم مني يطردونني عهتموه هو هو هو هو كما ب ط ر ي ق ة يعني ل ب ق ة من المخيم تعرف في ا ل ق ا ه ر ة على مروان حديد رحمه الله ومروان حديد هذا حديد مسلم يا صعاب لن تقهريني هاتف والصعاب, والصعاب تحدق فيه وهو في س ا ح ة الزمان وحيد مسلم يا صعاب لن يا تقهريني صعاب صارمي قاطع وعزمي ح د ي د وهذا مروان اجرا من الشيخ تميم. أنا ما رأيت من تميم الا الشيخ مروان في ف ا ل ق ا ه ر ة صار مؤتمر الكمه ة ولما يكون الشيخ تلاميذ الشيخ القمة الاول تميم من مروان مؤتمر صار حديد ق في ر ة او الثاني مروان حديد ا ل ج م ع مع جمعه ا ت مع ب ع ض الشباب كتب منشور ل م ؤ تمر ا ل ق م ة يجب ان ت ح ك م و ا ب ا ل إ س ل ا م وتفعل و ا كذا وتفعل و ا كذا ولما يم ح م ل و ا ا ل شباب وراح و اوصلو ا ل م ؤ تمر ا ل ق م ة و ب ا ل ت ا ل م ر و ا ل ك ا ت ب مروان حديد ا ل ع ن و ا ن كذا وكذا وكذا فعبد ا ل ن ا ص ر لما ق ر أ هذا ولان ا ع ن و ع ف ا ل المخابرات ق ا ل د ي ر و ا ب ا ل ك م ع ل ي ه كان المخابرات يتابعون مروان حديد حيثما صار و أ ي ن ما حل و مروان حديد من ا ل ج ر أ ة بمكان حتى يعني هذا رجل المخابرات يتابع الشيخ مروان في الباص يقف ينتظرون الاتوبيس إ ذ ا دخل الشيخ مروان يدخل هذا وتعرفون الاتوبيسات في ا ل ق ا ه ر ة ت أ ت ي م م ت ل ئ ة كان في ك ل ي ة ا ل ز ر ا ع ة في ا ل ق ا ه ر ة في ج ا م ع ة القاهره في جامعه عين شمس شيخ مروان و أ ظ ن كان في عين شمس و ا ل د ك كان في عين شمس ف إ ذ ا ي أ ت ي الاتوبيس أ ح ي ا ن ا ممتلئ وعلى بابه متعلق م ج م و ع ة من ا ل أ خ و ه المصريين فعندما ي أ ت ي الاتوبيس يستعد المخابرات والشيخ مروان ليقفزوا ف أ ح ي ا ن ا يتعلق المخابرات والشيخ مروان لا يستطيع أ ن يتعلق فيمسك بذراع المخابرات ينزله و ك له خليك للاتوبيس الثاني انتظر فهو الشيخ تميم يخذ هالفلسفي عن الشيخ مروان وكان أ ح ي ا ن ا يركب ه وفي مكان و اخر ل م ا ب ا ت فيخرج مكان آ ف ي خ ر إ ر ش ي ن ساغ يقول له إرش ساغ عني و عن المخبر ده اللي جالس هناك. هذا ن ا ك ه يحمر وجهه فبعد أ ن ينزل يقول له أ ن ت فضحتني قال له لا أ ن ا أ ر ي د أ ن أ د ف ع عنك واريحك من الدفع هذا م تميم شيخ ه شيخ مروان رحمه الله يريد أ ن يرجع انا ه ل د ر ا س ة ودراسته كلها بعله دائما حيثما وجد رجلا صالحا يزوره و أ ح ي ا ن ا تبقى كتبه م غ ل ق ل ي ل ة الامتحان ب ف ت ح ع د ة صفحات ي ق ر أ منها ومشت كل أ م و ر ه بهذا الشكل فيريد أ ن يسافر والمخابرات لا يترك لا في ليل ولا في نهار يبقى معه حتى يدخل ش ي خ مروان ا ل غ ر ف ة فهذاك يرجع إ ل ى بيتين المخابرات الصبح قبل صلاه الفجر جالسوا على باب ا ل ش ق ة يذهب للمسجد يذهب معه يريد ان يسافر قال لهم حجزوا لي يوم ا ل ج م ع ة حجزوا الجمعة يوم قال لهم خذوا لي الحقائب على المطار و أ ن ا رايح اصلي قال نزلت المخابرات ينتظروني م خ ب ر دخلت المسجد نويت دخل هذا المخبر ونوى سلمت وانسحبت من المسجد و هو يصلي هذا المخبر و على المطار م ب ا ش ر ة س ي ا ر ة على المخبر ط ا قال الغرفة ر مررت أو على حتى ذ أ غ ر ا المهم ذهبا إلى ط المخبر سلم ما وجد الشيخ مروان جنه جنونه هناك الذين يخرجون من مصر من الغرباء لابد ان ياخذوا تاشيره أ خروج وعاد إ ل ى سوريا صارت الثمان و ح وخمسين وزار عبد الناصر سوريا ا ل وخرجت ح د ة بين سوريا مصر و و سوريا عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا تستقبل الزعيم زعيم ا ل أ م ه ا ل ع ر ب ي ة فشيخ مروان خرج قال وقفت على الرصيف ومرت س ي ا ر ة عبد الناصر ا ل م ك ش و ف ة التي تمشي ببطء شديد ل ش د ة أ م و ا ج البشر قال لما صار في جنبي سيدتي لا تستطيع أ ن تمشي كثيرا فقلت له روح ينعى لابوك قال ب س علي عبد الناصر وبحر وبحر ويحملك ع ن ي هكذا ش ج ر ة في اليوم الثاني راح هاجم الاشتراكيين الذين في حمام يفكرني أ ن ا من الاشتراكيين كانوا ب ع د بينادي ب ا ل ق و م ي ا ل ع ر ب ي المهم مضى إ ل ى ربه مروان الشيخ تميم أ ن ه ى د ر ا س ة رجع ليعمل لا يوجد مجال لعمل ا ل م ح ا س ب ة إ ل ا في البنوك مدير البنك العربي لكثير من الفروع في العالم العربي يكون زوج أخته ولكن اردت ان معروف تكون هناك اشياء ا نائبا لي خ ر ا لانها تكون هناك ل ر ا ف ي ا ل ع ا ل ل م ا ع ر ب قال له لا مكث الشيخ تميم سنوات يزور أ خ ت ه لا يشرب الشاي من بيتها ل أ ن زوجها يعمل مدير بنك وقامت بينه وبينها ج ف و ك ب ي ر ة ق ل ه ا لن آ ك ل من مال الربا زوجك يعمل في الربا ولعن الله آ ك ل الربا وموكله وكاتبه و ش ا ه د ي وقالهم سواء ف أ ن ت تريدين أ ن تطعميني قال لما ادخل عليها زوجها مدير بنك وهل اموال تاتيني بالطعام الفاخر فاقل و لها لا اشرب الشاي في بيتك فالمهم رفض ان يشتغل في البنك شيخ تميل و اشتغل معلم هو قوي في ا ل ل غ ة ا ل ا ن ج ل ي ز ي ة و ا ل د انتبه اليه ويعني حرص ان يكون قويا ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة ل أ ن ه قبل يعني الناس يحبون أ ن يدرسوا ا ل أ د ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي و أ ن يكونوا أ ق و ي ا ء ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة والذي المتخرج من ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة كانوا يعطونه علاوه ة في المدارس ا ل م م تميم مدرسة الشيخ باللغة الإنجليزية كانت هناك مدرسة أهلية قوي في جنين ل ا ز ل ت أذكر ا س م ا ل م د ر س ة ا ل ع ر ب ي فالشيخ تميم يعطي ة تعاقد معها أن يعطي هكذا ب ا ل أ ج ر ه ليس حتى في المدارس ا ل ح ك و م ي ة ومن ذلك الوقت كنت أ س م ع أ ن واحد أ ن ا كنت في جنين أ ن واحد اسمه تميم العدناني يقوي ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة يعلم ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة هذه ا ل م د ر س ة ا ل أ ه ل ي ه ا ل ث ا ن و ي ة اسمها ا ل م د ر س ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل م د ر س ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ث ا ن و ي ة في جنين ف وهي م خ ت ل ط ة بنات واولاد فكان يعلم في الثانوي ر أ ى أ م ياسر هذه ر أ ى البنت هذه بين ه البنات متدينه لباسها م ع ت ش م طبعا كان اللباس الشرعي محرم تحريما أ ب د ي ا ر أ ى البنت هذه لابسه تحت الركب ي قليل و لابسه جراب